ولقد رسلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه, إنه الحق من ربنا أولئك يأتون أدراهم مرتين بما صبوا ويدرؤون ويدرؤون بالحسنات السعيّة ومن ما رزقناهم ينتقون وإذا سمعوا لغوا أعرضوا عنه وقالوا وقالوا فكلا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبعي هدى معك نتخفف من أرضنا أولم نمشي لذين اذقم الذين ولكن اكثرهم لا يعلمون وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فكان مساكنهم لم تسكن لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكننا نحن الوارثين كالقرا حتى يبعث حتى يبعث فيهم يا رسول ان يتلو عليهم اياتنا وما كن